وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ ومنك وَمِنْ كُلٍّ أُخِذَ مِن ذُرِّيَّتِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ اطَّقُوا النَّفْسَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ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 وَكُنْتُمْ مِنْ فَرْقِكُمْ وَمِنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ وَإِذَا غَشَتِ الْأَبْصَارُ وَبُلِغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ تَظُنُنَّ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُنُزِلُوا زِنْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ نُرِيدُ أَنْ نُصِيبَهُمْ جاءنا الله ورسوله الا غرورا واذا قالت طائفه منهم يا اهل يثرب انا مقام لكم فرجا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتمة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأبدار وكان عهد الله مسؤولا